قل الأُوَحِي إلَيَّ أَنَّهُ استَمَعَ نَفْرٌ مِنَ الجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إلَى غُوشِ دِفَاءَ مَنْ نَبِه وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدَ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 لا نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاق بخسا ولا رهقا